وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذروة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك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 بَلِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَأْنَا نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ innafidalikala a a a a a a a a a a a a a a a a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 فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتِ الْجِنِّ أَن لَّوْ كانوا يَعْلَمُونَ أن لَو كانوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ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 فقالوا ربنا بعِد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ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 كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار إذا تأمروننا إذا تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداد.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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل الفاء إلا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم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 بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب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 Yרידu ayy, cuddkum, ghamma, kana, yabdu, abakum, waqalu, ma illa ifkum, muftarat. Waqalu, al-ladzinn, kafaroo, illa lhakl amma illa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 وَإِنِّهَا تَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ